وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن اذكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وضل من يحموم لا بارد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 قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قُلْ إلى ميقات يوم معلوم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 وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ولقد النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟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 لو نشاء أجعلناه أجاجم فلو تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أألتم أيشأتم شجرتها أم نحن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 المطهرون تأذن من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مجرمين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما إن